Azwe dayam tareya la shama, ya al Jabal shama ya ya al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 Efzago, ja ma, efzago, ja ma, efzago, ja